اه رب العالمين على سابغ نعمه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسعيات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهدوا أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدوا ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم بفضلك ورحمتك في كل وقت وحين يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته رب إشرح لي صدري استرِي أمرى وأحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها درة لغيرك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها درة لغيرك يا أرحم الراحمين اللهم جعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها درة لغيرك يا أرحم الراحمين فوكرت على الحج الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر وكبيرا بعون الله نواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن بعض الأوضاع السائدة في المجتمع العربي قبل بعثته قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته بالطبيعة حيث أن العرب قد بدلوا وغيروا دين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام والذي أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم على ملته كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليعيدهم إلى جادة الطريق حيث تنكبوا الصراط المستقيم واستهوتهم الشياطين واستعلدتهم الأهواء والخرافات فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا فكان حنيفا مسلما كما قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فمع مرور الزمن غير الناس ملة إبراهيم ولم تبق منها إلا بقايا بقيت في العرب بعض البقايا من دين إبراهيم كالعطف على المسكين وعلى اليتيم وعلى الضعيف وكإكرام الضيف ونصرة المظلوم بعض البقايا بقيت من ملة من دين إبراهيم، وكالحج ولكن على طريقة مغيره مبدله، فغيروا دين إبراهيم كما رأينا في الحلقة الماضية من السيرة، ورأينا كيف أن عمرو بن روحية هو أول من هو أو بن عامر بن روحية هو أول من سو سيب السوائب.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 وعبدوا الأوثان من دون الله وتنوعت هذه الأوثان منهم من يعبد حجارة ومنهم من يعبد شجرة ومنهم من يعبد الجن فتنوعت أنواع العبادات والشرك عندهم وأعظم مصيبة يصاب بها الدين هي المصيبة في الشرك ذلك أن الضروريات التي حافظت عليها جميع الشرائع هي خمس متفق عليها وفي السادسة اختلاف أولها حفظ الدين وهذا يستلزم توحيد العبودية لله عز وجل يستلزم التوحيد الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يستلزم العبادة نفرد العبادة لله لا لأن نتخذ من دونه شركاء فليس لله من شريك وأنواع الشرك كثيرة وهناك ما هو أعظم من الشرك قد يستساءل البعض فيقول أي شيء أعظم من الشرك ما هو معنى الشرك الشرك أن تجعل لله شريكا أو أن تجعل مع الله شركا وهناك ما هو أعظم منه وهو الكفر بمعنى أن تنكر الصانع عاصرا وأن تنكر الخالق المشرك لا ينكر الخالق ولا ينكر الرب من أصله وإنما يجعل له شركاء وأما الكافر فهو ينكر الكافر والملحد وله تسميات كثيرة فينكر الصانع من أصله ولذلك هناك ما هو أخطر من الشرك وهو الكفر الأصلي والشرك أيضا لا يقبل الله سبحانه وتعالى من صاحبه عملا ولا يغفره الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكما قلنا إن الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشرائع والملل هي حفظ الدين وهو أولها وحفظ العقل وحفظ النفس قبل ذلك حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ الأموال هناك خمس ضروريات متفق عليها وهناك السادسة وهي حفظ الأعراب جعلها بعضهم من الضروريات التي اتفقت عليها الشرائع السلام ورحمة الله وبركاته فأول هذه الضروريات هي حفظ الدين وقد بيّن الإسلام أهمية العقيدة وركز عليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول من بعثته لا يدعو إلا إلى التوحيد وإلى الفضائل لم يكن يدعو إلى العبادة لم تفرض الصلاة في ذلك الزمن ولم تفرض الزكاة ولا الحج ولا الصوم فكان التركيز على العبادة على توحيد, على توحيد العبودية بصفة شاملة على التوحيد بصفة شاملة بأقسامه الثلاثة أو الأربع أول أكثر من ذلك وإلى أقل على اختلاف بين أهل العلم في أصناف التوحيد والشائع أن أصناف التوحيد ثلاثة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات على كل حال ما يهم الآن أو ما نحن بصدده هو كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وقت كان فيه الناس في أمس الحاجة إلى بعثه. بعدما بدلوا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودين إسماعيل الذي كان على ملة إبراهيم فحتى نتصور الوضع التي كان فيها المجتمع الجاهلي لنجعل من ذلك مدخلا لميلاده صلى الله عليه وسلم لأحوال قريش قبل ميلاده وأحوال قريش عند ميلاده صلى الله عليه وسلم وما صاحب ميلاده ثم نمر المروء الكرام على وروف نشأته صلى الله عليه وسلم ووروف شبابه صلى الله عليه وسلم وزواجه من خديشة رضي الله عنها قبل أن نصل إلى مربط الفرس وهو بعثته صلى الله عليه وسلم والوحي الذي أنزل عليه ومن ثم نواصل السير مع السيرة النبوية العطرة كما جاءت مرتبة حسب الأزمنة حسب التاريخ النسب إن أمكن ذلك إن شاء الله تعالى فكما قلنا نازلنا بصدد تبيين الظروف التي كانت سائدة عند العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وذكرنا من ذلك ما اخترعوه من تسييب السوائب وبحر البحيرة ووصل الوصيلة واتخاذ الحام أي الحام أي الذي يحمي ظهره وتحدثنا عن هذه الأعصاف وأن هذه التسميات ومعانيها في الدرس الماضي وعن أول من فعل ذلك وأول من أدخل الأصنام إلى شزيرة العرب هو أيضا عمر بن عامر بن لحي وأول من سيئه من خزاعة وبالمناسبة سنتحدث عن قبيلة خزاعة قليلا وهي التي كانت عندها في مرحلة ما سيادة السيادة على مكة وعلى الكعبة المشرفة قبل أن تعود السيادة قبل أن, تقبل أن يأخذ السيادة قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المدعى الذي يدعى مجمعا لأنه جمع القبائل من فهر وكانت قريش قبل ذلك متفرقة لكن كما قلنا قبل أن نصل إلى ذلك نذكر بعض الظروف التي كانت تصاحب بعثته صلى الله عليه وسلم والتي كانت تسبق ذلك من العادات الجاهلية السيئة التي كان العرب يتخذونها ديدنا ويتخذون بعضها مفخرا ومنقبة. هناك بعض الرذائل التي كانت عند العربي منقبة ومفخرة مثل شرب الخمر فإنه كان عند العربي يعد مزية ويعد منقبة ومفخرة والذي لا يشرب الخمر كانت عنده منقصة ونحن سل الله العاذية أن لا نعود إلى هذه الجاهلية الأولى فكلما سادت الجاهلية في أي مجتمع صارت الرذيلة فضيلة وصار المعروف منكرا وصار المنكر معروفا وقلبت الحقائق وصار الرأس ذنبا والذنب رأسا ونحن اليوم في حالة مشابهة إلى تلك الحالة في كثير من أحوال نسأل الله أن يسترنا وأن يقلب أو يغير الأحوال إلى الأحسن لمحض فضله ورحمته إنه بريو ذلك والقادر عليه فكانوا يفتخرون بشرب الخمر كما قلنا ومن ذلك قول الشاعر هو كثير عندما نفرت ناقته من ربيعة من قبر ربيعة بن مكدن يقول نفرت قلوصي نفرت قلوصي من حجارة حرة نصبت على طلق اليدين وهوبي يعني قلوصه وإناقته نفرت عندما رأت حجارة وهو القبر حجارة وضعت على قبره فنفرت فيقول نفرت قلوصي من حجارة حرة نصبت على طلق اليدين وهوبي هذا من العوادات التي كانت من بقية من العادات هذه الشهلة الأخيرة طلق اليدين وهوبي أي الكرم كان العرب يمدحون بالكرم والسخاء هذا من ما بقي عندهم من دين إبراهيم وهو يقول نصبت على طلق اليدين وهوبي يداه مطلوقتان يعني كريم وهوب أي كذير الهبة يعني هو رجل كريم ولكن محل مربط الش مربط الفرس و محل الشاهدي من هذا سيأتي بعد قليل نفرت قلوصي من خجارة حرة نصبت على طلق يديني وهوبي لا تنفري يا ناق منه فإنه لا تنفري يا ناق منه فإنه شريب خمر مسعر لحروبي يمدحه بأنه كثير الحروب وأنه كثير شرب الخمر شريب خمري لا تنفري يا ناق منه فإنه شريب خمر مسعر لحروبي لا يبعدن ربيعة من مكدم وسق الغوادي قبره بذنوب فهو يمدحه بأنه شري وخمر ومسعر لكثير الحروب وهذه من الرذائل ومن المسائل التي لا يقبلها العقل السليم لأن شرب الخمر يؤدي إلى فقدان ما مجز الله به الإنسان عن الحيوان وشرفه به هو العقل وكذلك اسعار الحروب وإيقادها نتائجه دائما في كل الأحوال دائما سلبية لأن الحرب تأكل كل كلا المتحاربين وتقع فيها ما لا تحمد عقباه وقد ذكر هذا شعراء أيضا من الجاهلية حكم كزهير في معلقته وغير ذلك على كل حال لا أردت ذكره هو أن هذه أنه بقيت في بقيه هنا أن هناك أحوالاً كان العرب قبل البيع يفتخرون بها وهي أحوال مجتمع المجتمع الجاهلي التي إباه الإسلام وإباه القلب العقل السليم ومن تلك أيضاً ومن ما يتمزج به الجاهلية من الرذائل بعد الشرك بالله عز وجل وهو أكبر الرذائل التي كانوا يتحلون بها بعد ذلك. كانوا يتحلون أيضاً من الرذائل بعادة وأذيل البنات كانوا يأذون بناتهم والعياذ بالله وهذا من جهلهم بالدين ومن جهلهم بما آلاتي بما تقول أكرم سلام من جهلهم بمقاصد الحياة حتى بالنسبة للعقلاء غير المتدينين فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من زوج أي من ذكر وأنثى وإذا فقد أحد هذين العنصرين فمعنى هذا نهاية البشرية لو لم يوجد الذكور لن تنتهي البشرية لو لم يوجد الإناث لن تنتهي البشرية فكانوا يفتخرون بوأد البنات بعضهم يفتخرون بذلك وبعضهم يفعله على كل حال يمارسه وكان بعض العرب أيضا لا يمارسوا هذه العادة لم تكن سائدة في جميع المجتمعات ويقال إن صع صعت ابن ناجية جد الفرزدق كان من أول من سعى إلى ترك وأذي البنات في تميم في قبيلة تميم. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ول وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه أي على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون يجعلون لله البنات كما قالت تعالى وعد ذلك ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر كما قال الله سبحانه قبل هذا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنذى ظل وجههم مسودا وهو كظيم إذا ذك بشرة أحدهم بأنه ولدت له جارية يظل وجهه نسودة وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشرة يتوارى من القوم من سوء ما بشرة ولا يدري أن على هون أم يدسه في الترى يدفنوا وهو يؤذوا البنات وكانوا كانوا يئدون البنات وهن أحياء صلى الله عليه العافية وهذا من عادات الجاهدية أيضا قد ختر قتل الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إن نحن نرزقكم وإياهم ويقول في الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وكان من عادات الجاهلية انتشار الزنا العياذ بالله كان انتشار الزنا وكانت انتشار هناك أنواع من الأنكحة عند الجاهلية هي في الأغلب زنا وكان من عاداتهم أيضا السيئة أن المرأة لا ترث وكان من عاداتهم سيئة استعباد المرأة واسترقاقها وكان الرجل إذا مات وله زوجة يضع يلقي عليها ولده أو قريبه يلقي عليها ثوبا فيرثها ويفعل بها ما شاء وعاداتهم في هذا كثيرة عادات سيئة ما قلت لكم عادات شن الحروب والنهب والسلب ويفتخرون بذلك يفتخرون بكثرة القتل وسفك الدماء وسب النساء كثير منا كثير من العادات السيئة ويتبجحون بذلك. وكان من عادتهم أيضا التهويل والافتخار يفتقلون في الشعر بما لأشياء لا حقيقة لها في الواقع ذلك أن شجاعتهم مثلا أنهم شجعان في الحروب وغير ذلك وهذا كثير في شعر العرب الافتخار بالشجاعة وقوة البأس وشدة البطش ولم يوجد منهم منصفون في ذلك، فإذا جاءت الدائرة عليهم لا يقرون بذلك، وإذا كانت الغلبة لهم ذكروا ذلك وفتخروا به، وكان هناك وكان هناك حالات استثنائية كما قلت لكم حالات نادرة بقية لهم فيها افتخار ببعض المآذن التي بقيت من دين إبراهيم، وهناك حالات استثنائية أيضا. فيها كان بعض شعرائهم فيها منصفا فيتحدث عما وقع له من هزيمة وفرار في الحرب ولكن هذا لم يكن إلا في النزر القليل ومن ذلك قول شاعرهم أجاعدت الأم الثوير خزاية علي فراري أن لقيت بني عبسي ويقول أجاعلة أم الثوير خزاية علي فراري أن لقيت بني عبسي هو لما لقي بني عبس وعبس هذه كانت من جمرات العرب وكانوا مشهور كانت قبيلة مشهورة بالشدة والبطش ويكفي أن عنترث بن من شداد منها فهو يقول أجاعلة أم الثوير خزاية علي فراري أن لقيت بني عبس هي تجعل هذا من الخزي أني لقيت بني عبس ففررت من المعركة فهو يقول ليس هذا بخزين أجعلت الأم الثوير خزاية علي فراري لقيت بني عبسي تقيت أبا شأس وشأسا ومالكا وعوفا وضاقت من لقائهم نفسي لقونا فضموا جانبينا بصادق من الضرب فعل النار بالحطب اليبسي فأبت سليما لم تمزق عمامتي ولكنهم بالطعن قد مزقوا ترسي وليس فرار اليوم عارا على الفتى إذا علمت منه الشجاعة بالأمس فهو يقول إنه فر اليوم ولكنه علمت منه هذا مثال على الحالات النادرة التي يكون فيها الشاعر منصفا إلى حد ما وحدثنا يتواصل كما قلت عن في وصف الحالات السيئة التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نستطرد أيضا بعض الحالات التي بقيت بقيت فيها بقيت فيها العرب على دين إبراهيم بعض الحالات كما قلت يمدحون بالكرم وبالجود وبإكرام الضيف ويمدحون بالعطف على الأيتام وعلى الأرامل وغير ذلك وبقيتهم بعض العادات الحميدة ولكن الغالب أن الأساس قد بدل وغير وأهمه العقيدة وهمه العقيدة ولذلك عالج القرآن الكريم هذه المسألة معالجة دقيقة وذكر أنواع الشرك وعالج هذا في آيات كثيرة لأن هذه أخطر مشكلة تعاني منها البشرية هي أن تجعل لله ندا وهو خلقك أو أن تكفر بالله وهي أعظم وأنا أعجب الآن من كثير من المسلمين الذين لا يهتمون بشرى الملحدين هناك بعض الدول الأوروبية والغربية بصفة عامة وهي بدول كافرة ومحاربة للإسلام أشد المحاربة ولكن هناك دولة أخرى وبعض الدول الأخرى هي دول ملحدة أصلا لا تعترف بالإله ومن ذلك الصين مثلا الصين عام عامة سكان الصين هم ملحدون حتى يسوى ثانيين يعني هناك من الوذنية وهناك الإلحاد إنكار الصانع أصلا ومن الأسف أن المسلمين لا يتصدون للدعوة يجب على المسلمين محاربة الملحدين ومحاربة الكفار ويجب أن يركزوا أن يهجئوا عدة لذلك ونحن لا نجد أن نسمع حديثا عن هذا وكأن هذا الأمر محظور فإن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بدين الهدى ليظره على الدين كله والذي أرصد رسوله بالهدى ودين الحق ليظره على الدين كله ولوكره المشركون وأعظم الشرك ومن أعظم الشرك هو الشرك الأكبر أنواع الشرك كثيرة وأعظمه الشرك الأكبر وهو أقسام وهناك كما يقول ما هو أخطر من الشرك هو الكفر والإلحان الما يعيشه السكان الصين هو مسألة كبيرة وغير الصين من الإلحاد وما يعيشه البوذيون أعداء الإسلام الذين قاتلوا المسلمين في بورما وطردوهم هناك مسائل عظيمة يجب على المسلمين وعلى علماء المسلمين وولاة أمر المسلمين أن يهتموا بها إلى جانب محاربة الكفار و. الطغاة من الغربيين وغيره يجب محاربة أيضا العتات من الملحدين والوثنيين وهم أشد وأخطر فهذه مسائل عظيمة مسائلة الشرك والكفر هي من أعظم المسائل التي بُعِث النبي صلى الله عليه وسلم لتطهير الأرض منها والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكما قلنا إذا استقرأنا الأحوال السائدة في المجتمع العربي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نجد هذه المظاهر الخطيرة التي كانت منتشرة والتي منها كما قلنا الشرك وهو أنواع والوثنية ومنها وأدوا البنات ومنها أنهم كانوا يجعلون البحيرة والسائبة والبصيلة والحام يعبدون الأصنام وأنهم كانوا يقسمون الله ما يرى من الحرث وذا العام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فلا يصلوا إلى شركائهم ساء ما يحكمون تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي فهذا المجتمع العربي الذي فيه القتل والسفك والسطو وشريعة الغاب والقوة للحق مع الغالب ويسود فيه سلطان الحق حق القوة وليس قوة الحق هذا المجتمع الذي يئد البنات والمجتمع الذي يشرك بالله عز وجل ويتخذ من دون الله أربابا ويقول ما نعبده من ذا ليقربنا إلى الله زلفا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المجتمع الذي هذه صفاته وهذه مميزاته وخصائصه هو الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليطهره من هذه الأرجاز، وليعيد الناس إلى جادة الطريق، وليخرجهم من الظلمات إلى النور. وهناك كما قلت مسائل عظيمة، مسائل عظيمة من المسائل من ما من فيه ووجّر فيه دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان النبي فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هي لتطهير الناس من هذه الأرجاس ولتطهير جزيرة العرب أولا ثم بقية سكان الأرض يظهره على الدين كله وما أرسلناك إلا كافة للناس أن صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأحمر والأبيض وأرسل إلى العربي والعجم وأرسل إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكتين أستراليا الكاريبي والمحيط الهادي والمحيطين، أرسل إلى جميع الناس وما أرسلناك إلا كافة للناس لا نبي جاء بعدهم صلى الله عليه وسلم ونحن رسله صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغائب وهذه مفخرة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ويجعلنا أهلا لتحملها فإنه يكفينا شرفا أن نكون من رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن رسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب بلغوا عني ولو آية فيجب أن نبلغ هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها وكما قلنا في بداية الدروس حول السيرة النبوية فإن المقصد من دراسة السيرة ليس هو السرد التاريخي ولا معرفة الأحوال فقط وإنما هو الأسوة والقدوة كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فخلال 23 وعشرين سنة لم كانت هناك خلال ثلاث وعشرين كانت هناك أحوال كثيرة هي جعلها الله سبحانه وتعالى متنوعة ومتغيرة لتكون لنا فيها في كل منها أسوة حسنة للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا ما جاء ظرف ما مشابه لذلك الظرف فنكون قد عندنا من ذلك الظرف تجربة وعندنا سابقة نقيس عليها ونستفيد منها ونتأسى بها فالأساس في السيرة هو التأسي وليس فقط هو السرد المعرفة ومعرفة الأحداث هذا جانب ولكن هو الجانب الشكلي من مضمون السيرة وجانب الشكل من معرفة السيرة وهناك الجانب الموضوع أو العمل أو اللوب وهو المضمون أي مضمون السيرة ما الغرض من معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاليوم الدرس إن شاء الله سيقتصر على سنوقف الدرس بعد قليل لأن عندي ظروفا لا تسمح لي بمواصلة الدرس وسأجيب على بعض الأسئلة القليلة إن شاء الله تعالى ونواصل بإذن الله تعالى في الدرس القادم حول بعض هذه النقاط وهي الظروف التي كانت سائلة في المجتمع الجاهلي قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم ونركز بالأساس على وضعية مكة المكرمة ووضعية قريش ووضعية خزاعة في الحرم وكيف أن مفاتيح الحرم أخذها قصي بعد ذلك ثم السيادة في ولد قصي إلى أن نصل إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم وندره إن جاءه من البنين عشرة يحمونه من البغاة الفجرة لينحرن واحدا تقربا إلى آخر ذلك فنأتي إلى ذلك وكيف كان والد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذبيح ثم كيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزوج أبواه وكيف ولد صلى الله عليه وسلم وأحوال مكة في تلك الفترة وكما قلنا ثم نشوءه صلى شئته صلى الله عليه وسلم وثم شبابه صلى الله عليه وسلم إلى أن نصل إلى المربط الأساس مربط الفرس والغاية وهي بعثته صلى الله عليه وسلم وكيف جاءه الوحي إلى آخر الفترة المكية ثم الفترة المدنية ثم نمر بعد ذلك إن شاء الله تعالى والله المستعان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين